قال القمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان لوالديه حملته أم হ নন্ন ফলু ফিয়ন হমরথ মুহু অন্য ওহি ফলু হু ফিয়ানিষ্ি অলিদ ইল্যল নদ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 يا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِنْ قَال حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ, إن الله 114. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أطابك إن ذلك من عزم الأمور শিফিল অর্মা হু হিব্বু কু মুক্তি সীন শিখবুগ্নি يرى الأطوات لطوت الحميد